وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ يَتَّقُونَ وذل الذي منها قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدىنا الله استهوته الشياطين في الأرض حيران كالذي استهوته الشياطين تقيم <تصفيق> الصلاه وتقوه وهو الحكيم